السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال نحمده في النعماء كما نحمده في البلاء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين وسيد الاولين والاخرين صاحب المقام الموعود والحوض المورود عليه من الله افضل صلاه وازكى تسليم صلاه وسلاما دائمين ما تعاقب الجديدان وعلى اله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الوصيه المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه اذ هي الانس عند الوحشه والقوه عند الضعف والبركه عند المحق والعلم عند الجهل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ايها الناس اننا نعيش في زمن بلغت فيه الحضاره الماديه بلغت فيه الحضارة المادية اوجها بل بلغت مبلغا لم تبلغه من قبل ولم يخطر على بال البشر ممن قد غبر سعه في الكسب ورغد في العيش ورفاهيه في الوسائل وتقدم ثائر في الضروريات والحاجيات والتحسينيات وتنوع في الاسباب الموصله اليها منقطع النظير حياه عاجيه معاصره تدهش العقول وتبهر العيون ما بين غمضه عين وانتباهتها ترى جديدا في عالم التطور المعيشي والمادي بيد ان هذه الحضاره وهذا البركان الهائج في المسارات الماديه لم تجعل المرء الذي يعايشها اسعد من المرء في ازمان سابقه ولم تجعله اهنا من غيره ولا اكثر امنا ولا اشرح صدرا ممن مضى وما ذلكم عباد الله الا لغياب امر, إلا لغياب أمر يعد غايه في الاهميه ليس للحياه معنى بدونه لا في كسب ولا في علم ولا في طعام ولا في شراب بل ولا في الحياة برمتها إذن ما هو هذا الغائب الذي يستحق هذه الإشادة ويستدعي مادة الإطراء إنه يا عباد الله, إنه يا عباد الله حلول البركة في ذلكم كله البركة عنصر أساس في تمام وجود الإنسان لا قوام لحياته بدونها اذ ما قيمه كسب لا بركه فيه وما قيمه وقت محقت بركته وما فائده علم وما فائدة علم وجوده وعدمه على حد سواء وما نتيجة طعام وما نتيجه طعام وشراب لا يسمن ولا يغني من جوع لا يطفئ ظما ولا يروي غليلا البركه عباد الله ليست في وفرة المال ولا سطوه الجاه ولا كثره الولد ولا في العلم المادي انها قيمه معنويه لا ترى بالعين المجرده ولا تقاس بالكم ولا تحويها الخزائن بل هي شعور ايجابي يشعر به الانسان بين جوانحه يثمر عنه صفاء نفس وطمانينه قلب وانشراح صدر وقناعة ظاهرة ورضا آمن ورضا آمن وإذا كان أمان المرء في سربه وتحصيله قوت يومه واستدامة صحته وعافيته إذا كان ذلك كله إذا كان كل ذلك ظالة كل حي على هذه البسيطة وشجره يستظل بها الأحياء فإن البركة هي ماء هذه الشجرة وغذاؤها وهواؤها وضياؤها نعم يا عباد الله إن الله جل جلاله قد أودع هذه البركة بفضله خاصية خارجة عن عون المال ومدد الصحة بحيث يمكن أن تحيل الكوخ الصغير إلى قصر رحب وحين تفقد هذه البركة فسيرى صاحب القصر أن قصره كالقفص أو كالسجن الصغير كل ذلك بسبب البركة وجودا وعدما فالقليل يكثر بالبركة والكثير يقل بفقدانها من تمام العيش ما قرت به عين ذي النعمة أثرى أو أقل وقليل أنت مسرور به لك خير من كثير في دغل البركة عباد الله هي الزيادة والنماء وهي في الوقت اتساعه وإمكان استغلاله وفي العمر طوله وحسن العمل فيه وفي العلم الإحاطة به والعمل بمقتضاه والدعوة إليه وهي في المال وفرته مع الكفاية منه وفي الطعام إشباعه وفي الشراب إرواؤه وفي الصحة تمامها وسلامتها من الأدواء وقول عنها مثل ذلكم في شؤون الحياة كلها أيها الناس غالبية الناس وجمهورهم يعانون قلة البركة في معاشهم العام والخاص يرون أنهم في عالم الوفرة وتقريب البعيد وتسهيل الصعب غير أن الرضا عن الحال خداج غير تمام مال يأتي وطعام يؤكل وذريه تولد لكنها تذهب سبهللا دون بركه فهذا كثير راتبه ولا بركه فيه وذاك كثير ولده ولا بركه فيهم واخر واسع علمه ولا بركه فيه ولا نفع بل ان ذلكم قد تجاوز حدود الافراد ليصل الى المجتمع بمجموعه ففي الحضاره المعاصره نرى العالم الاول والثاني يقرضان شعوب العالم الثالث اموالا ثلثها ثمن لسلع هي من صنعهم والثلث الاخر اجور العاملين والمشرفين من العالم المقرض على هذه السلع وبقيه القرض للنفقات المرتقبه مع ثبوت ضريبه القرض بالنسبه المئويه للمبلغ كله ثم تمضي السنون والمدين البائس يؤدي اكثر مما اقترض والقرض باق لم ينقص اما الدائن المقرض فقد باع سلعه واعمل افراده وبقي متمسكا برقبه المدين وبقي متمسكا المدين يلوح له بالخنق بين الحين والاخر فأي بركه فاي بركه تراها تلك المجتمعات في واقعها وحالها كالذي يشرب كالذي يشرب كالذي يشرب الماء المالح كلما ما شرب منه كلما ازداد عطشا عباد الله لو رجعنا قليلا إلى الوراء لرأينا أمثلة كثيرة لحضور البركة وتواجدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي الله عنهم وعهد من بعدهم إلى زمن ليس عنا ببعيد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد البركة في الرغيف والرغيفين وربما شبع هو وأصحابه من صحفه واحدة وكان عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة قد بلغت ثمرة نخله مئة مئتي ألف أو تزيد حيث بارك الله له انفاقه في سبيله وهذا الزبير بن العوام قد أوصى ولده عبد الله أن يقضي دينه الذي يبلغ ألف ألف ومئتي ألف يعني مليونا ومئتي ألف وقد قال لولده عبد الله يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه وكان لم يدع دينارا ولا درهما إلا ارضين إلا أرظين له ودارت الأيام وبارك الله في أرض الزبير وبعتا فبلغت تركه الزبير خمسين ألف ألف ومئتي ألف يعني خمسين مليونا ومئتي ألف وكان له اربع نسوه فصار نصيب كل واحدة منهن ألف ألف ومئتي ألف يعني مليونا ومئتي الف كمقدار الدين الذي عليه هذه القصه رواه البخاري في صحيحه فانظروا يا رعاكم الله كيف تكون البركه وقد جاء في مسند احمد انه وجد في خزائن بني اميه حنطه الحبه بقدر نواه التمر وهي في سره مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل فلاحظوا يا الله كيف رهنت البركه في ذلك الزمن بالقسط والعدل وترك المظالم ولقد قال ابو داود صاحب السنن عن نفسه شبرت قثاءه بمصر ثلاثة عشر شبرا ورايت اترجه على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين وذكر المحدث معمر بن راشد أنه رأى باليمن عنقود عنب حمل بغل تام هذه بعض الشذرات عباد الله هذه بعض الشذرات عباد الله تفيد في أمر البركة عند المتقدمين على هذه الحضارة على هذه الحضارة الهائجة التي تشح فيها البركة لتجعلنا بين زمنين مباركين زمن سابق لنا ولاحق بعدنا كما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تعود جزيره العرب مروجا وانهارا كما كانت مروجا وانهارا وكما في صحيح مسلم ايضا ما يكون في اخر الزمان من البركات التي تنزل على الناس حتى تستظل الجماعه من الناس تحت قشره الرمانة لعظم حجمها وحتى ان اللقحه من الابل لا تكفي من الناس وحتى ان اللقحه من الابل لا تكفي من الناس اي الجماعه الكثيره اتقتوا الله عباد الله والتمسوا لانفسكم مواضع البركه في حياتكم وراجعوا انفسكم باحثين عن اسباب فقدانها وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من ايات والذكر الحكيم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 ويتتبع أسبابها وإن من استقرأ شرعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليجد أن جماع البركة يحصل في الأمور الآتية أولها أن يتقي المجتمع المسلم ربه ويؤمن به على ما أراد الله له وأراد له رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وثانيها الشكر على الرزق لان الله جل وعلا يقول واذ تذكر ربكم لئن شكرتم لازيدنكم واذا اذكر ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولا انكرفتم إن عذابي لشديد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين رواه مسلم وثالثها الكسب الحلال الكسب الحلال واجتناب التعامل بالربا، لأن الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه مما لله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار رواه الترمذي ورابع الأسباب عباد الله القصد وعدم الإسراف وعدم الإسراف المذموم لان الله جل وعلا يقول ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكل شيء دخله الشيطان فلا بركه فيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركه ايسرهن صداقا رواه البويهقي والنسائي وخامس الاسباب عباد الله يكون في الصدق فان الله يبارك للانسان الصادق باطنا وظاهرا حاكما او عالما او تاجرا أو كائن من كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّن بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن بركة العالم في صدقه وتبليغه للحق وعدم كتمانه للعلم، ومن كانت حاله بعكس ذلكم. فان الله قد اجرى سنته ان يمحق عليه بركه علمه ودينه ودنياه اذا فعل ذلك ومن الاسباب عباد الله الدعاء واللجوء اليه فانه سبب من اسباب البركه كما في قصه الزبير الآن في ذكرها كما في قصة الزبير الآن في ذكرها واخر هذه الاسباب عباد الله هي القناعه المتمكنه من قلب المؤمن وقد فسر بعض أهل العلم قول الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة قالوا هي القناعة إذ لم يعطى المرء شيئا مثل القناعة قال أبو حاتم البستي إن, إن تمكن المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهنأ من الكثير ذي التبعه يتنافس التجار في الاكثار من درهم في المال أو دينار لو يرزق التجار بعض قناعة